بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا لَرُمَّمَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا لَرُمَّمَتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا إنك كادح رَبِّكَ كَدْحًا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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيلا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يدعو ثبورا ويصلى سعير انه كان في اهله مسرورا ويصلى سعير انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلاء إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا, إن ربه كان به بصيرا فلا أقسب بالشفق والليل وما وسق فلا أقسب بالشفق والليل وما وسق سيمو بالشفق والليل وما وثق والقمر اذا اتسقل تركبن طبقا عن طبق والقمر اذا اتسقل فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 بمدلكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله